الإحسان للإنتاج الإعلامي تقدم لكم ان ل إ ح الله مع الذين اتقوا الله اتقل والذين هم مقصنون ونفطه همزه ونفطه بسم ا ل ل ل ه ا ر ح م ن ا ل ر ح ي م الحمد لله يهدي من أ ر ا د أ ن يهديه ويشرح صدره ل ل إ س ل ا م ويدل من أ ر ا د أ ن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيد ا ل أ ن ا م وعلى آ ل ه وصحبه ا ل ب ي ا ل ك ر ا م وسلم ا تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته